بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم حكيما واتبع ما يحاق وتوسل على الله وكفى بالله وكيلا ما دعا الله لرجل من قلبين في جوفه وما دعا لأزواجه لائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما دعا لأبناءكم أبنائكم ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي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 وأولو الأرحام بعضهم